اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين <تصفيق> وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا الا إلا ببعض أيذنا الله لمن يشاء ويرضى إن الذين لا يؤمنون بلا خلة الملائكة تسميات وما له به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا فأهلت عما تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم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 الذين يجتنبون كذائر نثم والفواحش إلا اللما إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذا شأكم من الأرض وإذا تمو أجنة وإذا أنتموا أجنة في بضون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقاه أفرائت الذي تولاه وأحطى قليلا وأكدا أعنده علم الغيب فهو يرى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 ثم يجزاه الجزاء لو فى وان الى ربك المنتهى وانه هو اضحك وابكى وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا وَأَنَّهُ خَلَقَ الزوجين الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى مِنْ نُطْفَةٍ ذَاتِ مَنَ وَذَاتِ عليه وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ هو وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى هو وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى وَأَنَّهُ أَهْلَكَ وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَى وَأُومِنُوحٍ مِنْ قَبْل إِنَّهُمْ كَانُوا هُمُ أَظْنَم وَأَطْغَى وَالْمُرْتَفِكَة أَهْوَى فَبَشَّاهَا مَرْجَشَا فَبِأَيِّ آلَاءَ يَا رَبِّ هَذَا نَذِيرٌ مِنْ أَنْ ذرلول أزفت نازفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تأجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سابدون فاسجدوا لله اسجدوا لله واعبدوا إخطابت الساعة وانشق القمر وإي رواية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من لا با إما فيه مزدر حكمة بالغة فما تغنى ذر فتولى أنهم يوم يدعى يوم يدعو الداع إلى شيء إنقر خش عن بصارهم يخرجون من كأنهم كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسير كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدج فدعا ربه أني مغلوب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 هل ما كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر؟ فكيف كان عذابي ونذور؟ ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ كذبت عدو فكيف كان عذابي ونذور؟ فارسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل موقع فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكير كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا, إنا إذا لفي ضلال وسعر القي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب نشر سيعلمون غدا من الكذاب نشر إِنَّا مُرْسِلُ النَّاقَةِ فِتْنَةً لَهُمْ فَارْتَقِبْهُمْ وَاسْطَبِرْ وَنَبِّئْهُمُ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُحْتَضَرْ فَنَادَوْ صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَا فَعَقَرْ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 كذبت أو ملوق بالنذر انا ارسلنا عليهم حاصبا الا آل لوق إلا الا لوط نجيناهم بسحر نعمه من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن طيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صفحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد جاءنا آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر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 وين المغضوب عليهم ولا الضالين آه آه إِنَّ الْمُجْرِمِينَ المجرمين في ضلال وسعر يوم يصحبون في النار على وجوههم ذوقوا ما سسقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما امرنا إلا واحده كلمح بالبصر ولقد اهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه بالزبر وكل صغير وكبير مستقر وكل صغير وكبير مستقر ان المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر الرحمن الرحمن علم القران خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجد والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها لنا فيها فاكهة نخل ذات لك ما والحبذ العصف والريحان فبأي آلاء صلصال كالفخار وخلق المشرقين ورب المغيبين فبأي آلاء ربكما تكذبا مرج البحرين ينتقيا بينهما برزخ لا يبغيا فبأي منهما اللؤلؤ والمرجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كلعلا فبأي آلاء ربكما تكذبان وَقَوِّجْ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يَسْأَلُهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ سَنَفْرُغُ لَكُمْ ايوه حسب فباي آلاء ربكما تكذبا يا محشر الجن والناس ان استطعتم أن, ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذوا إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكم شواظ من نار ونحاس فلاتنصران فبأي آلاء بِكُمَا تُكَذِّبَا ذَاهِدًا شَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَنتَهَا كَبِئَ أَيَّ آلَاء رَبِّكُمَا تُكَذِّبَا يَوْمَئِذٍ لا يُسْأَلُ عَن ذَنبِهِ ربكما تكذبا يحرف المجرمون بسمائهم فيؤخذون بالنواصي فيؤخذون بالنواصي ولقد فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها فبأي آلاء ربكما تكذبا ذواتا أفناء فبأي آلاء ربكما تكذبا فيهما عينان تجريا فبأي آلاء بِكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا مِنْ كُلِّ فَاقِهَةٍ زَوْجَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مُتَّكِئِينَ عَلَى مُرْشَدٍ بَطَائِنُهَا مِنْ اسْتَبْرَقٍ إنس قبلهم ولا جاء فبأي آلاء ربكما تكذبا كأنهن الياقوت والمرجا فبأي من دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهمتان فبأي أي لآ ربيكما تكذبان فيهما فاكهة فيهما فاكهة ونخل ورم فبأي بأي آلاء إربك تكذبان حرم فصرت في الخيام فبأي آلاء إربك تكذبان لم يطمسهن إنس قبلهم ولا جان فبأي ربكما تكذبان متكئين على رفر خطر وعبقر حسارا فبأي آلاء ربكما تبارك اسم ربك